بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما حب ربنا وارضا صلى الله وسلم وبارك على الله ورسول محمد وعلى ألي وصحبه أجمعين وبعد فليزل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ولزلت قراءتنا موصولة في سورة آل عمران بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وضعه يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعم العظيمة بأن يتقوه حق تقواه وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينهم. على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيها أمر ونه أما الأمر فاعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله تبارك وتعالى هو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولا تفرق وذا نهي, نهي عن التفرق فيبقى عندنا أمر ونهي وهذا من الأصول الثابته في الشريعة أما الأمر فهو الاجتماع على الكتاب والسنة وأما النهي فهو النهي عن التفرق في دين الله تبارك وتعالى فهذا إشارة إلى أن الاجتماع المحمود ينبغي أن يكون اجتماعا على وفق الشريعة وكل اجتماع على غير الشريعة فهو مذموم اما عصبيه وجاهليه أي اجتماع يكون على غير كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون اجتماعا منبوذا ويكون مذموما فلا بد ان يكون لهذا الاجتماع اصل يجتمع عليهم على ماذا يجتمعون على ماذا يجتمعون على اطريه يجتمعون على شعار جاهلية يجتمعون على ماذا لا بد يكون لهذا الاجتماع اصل ولهذا الذين يدعون الى العروبه وإلى الوطنية والاجتماع بموجب هذه العنصريات هذا لا يمكن أن يكون اجتماعا يؤدي إلى النصر ابدا يؤدي إلى النصرة وإنما الاجتماع يكون اجتماعا على كلمة التوحيد اجتماع على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى كذلك الفرق والجماعات التي تدعو إلى الاجتماع ولكن بمفهومها هي فكل جماعة تدعو إلى نفسها نحن نريد اجتماعا لكن على ماذا؟ هذه الجماعة تقول على طريقتنا وأذي الجماعة تقول على طريقتنا هذا اجتماعاً محموداً إنما هو اجتماع جاهلي كما قال صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين أظهركم ولا تفرقوا بعدما تكون اجتماعكم عن السنه والسنة لا تتفرقوا ولا تختلفوا وإن وجد تباين في فهم الأدلة فإن هذا لا يؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف قد تكون أنت على فهم للدليل لأن الدليل دلالته خفية فقد تفهم أنت من الدليل مثلا تجويزاً لأمره وأنا أفهم من هذا الدليل منعاً لهذا الأمر فهذا لا يؤدي إلى اختلاف عاد أنت مثلاً ترى في مسألة معينة رأياً وأنا أرى رأيا آخر لكن كل منا قد سلك مسلك الدليل الشرعي وسلك المسلك المشروع في الوصول إلى الحق هذا لا يؤدي إلى طرقه كما قال ابن القيم شيخ الإسلامي حبيب إلى قلوبنا والحق وحب الينا من شهير فاذا كانت قاعده الاجتماع قاعده منضبطه, منضبطة على الكتاب والسنه ثم حصل بيني وبينك خلاف في الراي أنت ذهبت إلى قول وانا ذهبت الى قول او أنت فهمت من هذا شيئا وانا فهمت طالما اننا على اهليه في هذا فانت فهمت كذا وانا فهمت كذا هذا لا ينبغي ان يؤذي فرقة واختلاف. لكن اليوم الملاحظ أن السجد الواحد لو ذهب إلى راي يحاول إجبار الناس على ذلك ومن خالفه في هذا فإنه يشدد عليه ويعنف عليه ولهذا يتحول الخلاف الفقهي إلى خلاف فكري ومنهجي وكل واحد يريد أن يفرض رأيه على الاخر هذه قاعدة مباركة ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصوله الستة الأصل الأول ذكر الأصل الأول توحيد الله تبارك وتعالى الأصل الثاني الاجتماع وعدم التفرق مما يدل على أن الاجتماع وعدم التفرق من الأصول العظيمة في ديننا واعتصموا بحبل الله جميعنا ولا تفرقوا كلمة كلمتان لكن نوم تجمعان أصول المنهج السديد الصحيح يبقى لابد من جماعة لابد من جماعة لكن ما الجماعة التي نعنيها هي جماعة الأبدان التي تجتمع على ولي الأمر المسلم والأمر الثاني جماعة الدين التي تجتمع على ما كان عليه نبي هذا هي دي الجماعة وهذه الجماعة من أوسع ما يكون بها يعني ليست الجماعة بتاعتك جماعة كذا وإنت والجماعة الأخرى نفس جماعة المسلمين جماعة المسلمين هذه اللي هي جماعة الأبدان التي تتتمع على السلطان وثانيا الجماعة التي تعتمد على دين على طريقة هذه السنة والجماعة وهذا ذكرناه في الطحاوية وكررناه كثيرا أن المراد نفهم في الجماعة في شريعتنا ما تضمن معنيين جماعة بدن جماعة دين جماعة أبدان فلا يحصل قتال ولا فرقة وإنما يتمعون على السلطان ولا يخرجون عليه ولا يشق الوحيد فيهم عصا المسلمين الأمر الثاني أن يكون الاجتماع على طريقة السنة والجماعة إذا كنت على هذه الطريقة فأنت ممن يدعو إلى الجماعة إذا خلصت هذه الطريقة ولو في واحد من الأمرين فأنت من دعات الفرقا ومن دعات الاختلاء ومن دعات تمزيق الأمة ولا بد من السلطان ولو كان فاجرا عاطيا ولا بد من الاجتماع على طريقة السنة والجماعة إذا حصلت الجماعة بهذا المفهوم فيحرم التفرق والاختلاف وعطفهم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا فهذا اصل من اصول الشريعه الثالثه نعم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم والسبب الاقوى الذي يتمكنون به من اقامه دينهم بان يتصدى منهم طائفه يحصل فيها الكفايه يدعون الى الخير وهو الدين اصوله وفروعه وشرائعه ويامرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وأولئك هم المفلحون المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب ويدخل في هذه الطائفه أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشراء الدين وينهونهم عن المنكرات, ف... وينهونهم, عن المنكرات وينهونهم, وينهونهم, وينهونهم عن المنكرات فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيء ودغين من بعضهم على بعض ولهذا قال وائلا لهم عذاب عظيم نعم فقال سبحانه وتعالى وفتخر منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال السبب الاقوى الذي يتمكنون به من اقامه دينهم بان يتصدى منهم طائفه يحصر فيهم ملك يدعون الى الخير فذلك هذا على ان الامر المعروف نهي عن المنكر ونصح المسلم مسلم مما يقوم به الدين ويقوى به الدين فانظروا يا إلى الترتيب ونحن قلنا بأن كتاب الله عز وجل والله الحمد منا فيه وضوح الطريق بما لا لبس فيه لكن الذي يريد أن يعيش في لبس واختلاط هذا ما لنا فيه شيلة فأولا الاعتصام بحبل الله الاجتماع عرسل وكما قلنا هذا الاجتماع يتضمن أمرين اجتماع على السلطان الشرعي واجتماع على منهج السنه والجماعة الأمر الثاني النهي عن السفر الأمر الثالث الأمر المعروف لا ممكن شوفيزي الأمة في خطوات واضحة جدا يعني أمور واضحة جدا ومع ذلك تجد القضية دي النهاردة قضية من أصعب القضايا حتما يعني تجد مثلا موضوع الشيخ ما يقوله أو الموضوع يعني لكل كل واحد محتاج يريد أن يعرف أين يتجه وما الطريق الذي يسلكه وماذا يصنع طالب العلم اليوم وكيف يصنع الإسلاميون كما يقول على تعبرين يعني لإعادة الخلافة كما يقولون ماذا نصنع تجد بقى تبايلا ده طريقات طريقاته ولا يحكم طريقاته استمع هذا القرآن هذا القرآن في غاية الوضوح اجتمع ولابد أن تحدد نجتمع عليه لأن يقول نجتمع بس نجتمع عليه الأمر الثاني الا نتفرق وأن نميز بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد في أمر لابد بد نقف ضدك وليس هذا من التفرق في الدين بل هذا من الدفاع عن الدين لأن التفرق في الدين الصحيح تفرق في المنهج الصحيح السبيل والأمر الثالث الأمر بالمعروفة عن المنكر وهو أن يتحمل او أن يقوم بواجب الأمر واجب الأمر بالمعروفة من كان مؤهلا لذلك قال تعالى ولتكن منكم امه إما أن من تدل على الطبعيد وهم العلماء المتخصصون الذين يقومون بهذا أو تكون من بيان الجنس والمعنى أن كل مسلم مأمور بهذا لكن على حسب طاقته ولا حسب يكون من علمه كما قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون ليمسروا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يحضرون لابد من كان عنده أو من انس من نفسه اهليه في الأمر المعروف من منكر فليتصدى لذلك وليقم بهذا الواجب إنما يتصدى الجميع لهذا الواجب من غير علم يبقى هذا يأثم وليس مأجورا آثم وليس مأجورا لأن الدعوة لا يقوم بها إلا من كان علما نعم قد تعلم المسألة الوحدة أدعو إليها ماشي قد يكون المسألة مثلا أمر عام أو نهي عام بمعنى مثلا صلي أخي أترك الزنة أخي أترك الغيبة ما تجير شيء حد ما تكذبش ما تشتمش هذه دعوة عامة شيء العامة لكن تقوم بقى تدرس الناس أو تعلم الناس أو تفتي الناس أو تقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا سنة وهذه بدعة أو هذا توحيد وهذا شر فلا بد أن تكون عالما بما تقول إنما الذين يقولون يلا يلا جماعة بلغوا عنه ولو آية كل واحد يقوم بهذا يقول بلغوا عنه ولو آية نحن الذي يقول بلغوا عني ولو آية ولكن الآية بشرطها كما سبق وأنذكرنا لكم هذا من قبل ونكرره أن نبلغ الآية بشرطها أن أكون عالما بالآية ولفى الآية تسقط علي جميع العلم هتبلغ الآية المسيخة والمنسوخة المطلقة والمقيدة العامة والخاصة هتبلغ الآية التي ظاهرة تعرض مع آية أخرى كيف ترجح بينها وبين الآية الأخرى كيف ترجح هذا هذا مثلك عظيم من مثلك العلم إنما تقول يا الله بلغه عنه ولو آية بأي وسيلة بأي طريق بأي أسلوب هذا لا يجوز والإنسان إذا قال في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم فإنه آثم ولو أصاب الحق إذا قال بغير علم فإنه آثم ولو أصاب الحق يبقى إذا عز الأمة خذ عندك يا رب ببساطة جدا ولا حاجة محتاجة يعني كتب مصنفة ولا جماعات فرية ولا تنظيمات سرية لنظر للأمة خلاف ما نبطن في مراحل معينة وكاننا نعيش مرحلة بقى دار الارقم وبعدين لما يبقى نتقدم ونقفز بعد ذلك القفازات نبقى نصرح للناس ونصرح لكل واحد معنا في التنظيم على حسب بقدره فاللي رفت طبعا جديد ام باشا ده مش هياخد اللي بياخذ اللواء واللي بزاق اللواء مش أركان الحرب وهكذا لا كل واحد ياخذ وكان سر من الأسرار سر من الأسرار وميز الناس ده معانا ده علينا ده محيده هكذا المدعو او الناس عموما اما واحد ده منطر اني بقى معاه فاهمة وتشربة منهجة واما واحد عليك فهذا تحاربه واما واحد هين وسط بيجي لك يحضر العقيقة بيروح يحضر ميثامك يحضر فرحة يعني يجي منه ايه يجي منه فايدة فهذا على الاقل تحيده عشان يبقاش ايه عليك كل هذا لتنظيمي هو ثم أسرار وتنظيمات سرية لا الحق من السر ما عرفت أنه سري ولا يجوز إطلاع الناس عليه فإن هذا لا يكون حقا ابدا لكن ممكن مثلا في بعض الأحوال قد يستعين نسان بالكتمان في بعض الأحيان مش كتمان عن الأمة بمجموعها لكن قد يخفي نسان بعض الأقوال أو بعض الأحيان من أجل مصرحة الدعوه في بعض الأحيان لكن ان يقوم تنظيم سري على إخفاء هذه التعليمات وهذه الأصول وتبقى ويبقى يسام الدرج فيها لا هذا هو كيف تسعد الأمة ايه الطريق التي تنتهجه الاجتماع عدم الافتراق الأمر المعروف على منكر بشرطه الاجتماع بشرطه أن يعني تفلّق بشرطه الأمر معروف عنه مكر بشرطه الاجتماع بشرط ما شرطه أن يكون الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ما ما ما تجمعني على قولك أن ولا على جماعاتك أن الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هذا هو حطّل المنهج اللي أصير عليه منا السلف الصالح. حتى يكون على بينا من أمر الأمر الثاني على التفرق وهنا نفرق فإن بعض الناس أيضا يقول لا, لا نتفرق ويقصد أن جميع أهل البدع يكونون على درجة ناية سواء ويقول لك يا عم إحنا مش مشكلة صوء في أشعار لا تفرق الأمة لا إنها يعني عن التفرق نقصد ألا نتفرق في دين الله عز وجل الثابت ألا نتفرق في دعوة الحق إنما أن يقع التمييز بين وبين المتلع بضعاف من الأصول التميع هذا هو الذي أضاع الدنيا وأضاع الدعوة وخفاء إظهار الحق هو الذي أضاع الحق ولبس على الناس دعوتهم ولم يعد كثير من الشباب يعرف الحق من الباطل لماذا؟ دع الباطل ومع ذلك سجدنا بنسلم عليه ونروح له ونآكله ونشاربه وندعوه إلى مسجدنا بعض محضراته ونروح له فالناس يقول لك الله هو في إيه بالضبط هو دع الحق ولا دعا الظاطل ولهذا اكثرنا يعمل ايه يوم يستدل بذهاب الشيخ فلاني أو بذهاب مدح الشيخ فلاني من الشيخ فلاني على أنه على الحق لا لابد من التمييز لابد من التميز دعوة الحق لابد أن تتميز فلا يمكن أن يكون الجهمي والأشعري والصوفي والسني في غرفة وحيدة هذا مستحيل أو على طريقة وحيدة ويبقى ده من التفرق المزموم لما تقول لا نحن نحارب الجهميه ونرد عليه أو نحن نحارب الاشاعره ونرد عليه يبقى ده من تفريق الأمة وتمزيق الأمة واولى بذلك ان نحارب اليهود والنصارى لا هذا ليس من التفريق إنما هذا من القيام بحق هذه الدعوة المباركه ولهذا تجدون اهل السنة والجماعة كيف كانوا يحاربون كيف كانوا على البدع ويردون على اهل البدع بل ويقتلون اهل البدع وروس البدع. البدع كما قتل الجعد وكما قتل الجام وكما قتل الحلاج وهؤلاء جميعا قتلوا ورد عليهم ردود خاصة وردود عامة فالرد على المبتدع وتحذير من المبتدع وتميزك وت... عن المبتدع افرح له ولهذا لا يضيغ صدرك ولو قام عليك الف رجل ده اهل الباطل من, من هنا كل من يقوم عليك فقد تضعف لا لا تضعف بل هذا ظاهرة صحية لأنهم لو لم يردوا عليك ولو كنت معهم تخشى بأسهم وتحضر من الفرقة فإن ذلك دليل على أنك لم تجهر بالحق لأنك لو جهرت بالحق لابد أن يكون لك أعداء من من الحق دول أعداء الحق فلا تبالي بأعداء الحق ولا تبالي بأعداء الدعوة الصحيح وأنت تعالون أن أهلت الجبرية يردون ويقبحون والخضرية يردون يقبحون والمتيلة يردون يقبحون والمعطلة يردون يقبحون والروافد يردون يقبحون والناوافذ يردون يقبحون تابني عم اللي به إذا أهل السنة دول الناس دون الله الف ترى ما نقول قاموا عليه يقول لك بس في بدلة لأنك أنت على النافذ لا يا ده دليل على دل دليل على أنك على الحق دليل على أن دعوتك تميزت إنما مش موظ ده كله مع بعض ما ينفعش فيبقى التفرق المجموع هو التفرق في دين الله عز وجل الصحيح الدين الثابت لكن التفرق أن تحصل فرقتهم بينك وبأنها البدع واجب ده لابد هذا التميز لابد منه ولذلك قال تعالى في الأخيرة وامتاز اليوم انفصلوا في أبرار وفي فجار في أهل سنه اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفرقة الناجية في المنصوره كلها كلهم في النار الا واحد يبقى النبي ميز ولا ما ميز ما قال صلى الله عليه وسلم كل امتي ناجنا يوم القيامه لا قال ستفرق امتي على 73 فرقه كلها في النار إلا واحده قال من هي الرسول قال على مثل ما انا عليه لو صحابي او هي الجماعه الجماعه وتفحص نفعش غموض يا أخوان ولا, كو... ولا يعني المسألة محتاجة سرية ولا تنظيمات سرية ولا حاجات نخبيها عن الناس أو كذا ليه؟ أو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وتكون منكم أمتهم الخير للخير ويقبرون نهونا عن المنكر ده دعوة ليه؟ الحق ولا تكونوا كالذين يعني دعوة متكاملة وجبة متكاملة لا تكونوا فبتضيع ضيئة سميتهم أشياء ولا تكونوا كل الذين تفرقوا وسلفوا من بعد ما جاءهم العلم هم ما تفرقوا عن جهل بل تفرقوا عن علم وعن قصد فهذا التفرق الذي يحصل في جسد الامه الاشاعره عارف بخلفك عن علم وعن قصد والجابي بخلفك عن قصد والصوفي بخلفك عن قصد ولهذا التفرق بين الجماعات عن قصد مش التفرق ده عشوائي لا تفرق عن قصد ولا تتكلم, تتكلم تتكلم تتكلم ساعة ولو جبت حرف حرف واحد مما قد يكون فيه رد عليه إذا قال الله كلماتك جميلة بس ننسى قلتي كذا عار لا يخفى عليه عار كوي هذا التفرق عن قصد فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يبقى إذا لابد أن نفهم إيه مفهوم الجماعة إيه ما هو مفهوم التفرق الدعوة إلى الله عز وجل بالأمر معروف نعم منكر بشرطه أيضا بد أن يكون ذلك على بطيرة وأن يكون بالأسلوب الحسن أدعو لسبيل ربك بالحسنة والمعارضة الحسنة واجادلهم بالتي أحسن وفي ذلك دعوتهم إلى العلم ودعوتهم إلى الحلم والرفق عيد إيه ثاني ماذا تريد بعد ذلك أدى دعوة الحق وأدى أركان دعوة الحق وهذا هو الطريق الصحيح من إيه الكلام ذلك كلام الشيخ الفلاني لا إن متى القرآن ده يعني ما تقرأ في آية أو آيتين وإلا في الآية اللي قبل نفس المسألة واللي نفس المسألة وكل مرة ولذا قد يبدو كلامنا مكررا لا مش مكرر ليس مكرر بل بعضه يؤكد بعضه زي ما القرآن بعضه يؤكد بعضه لإنه ودعوة الحق واحدة مش محتاجة لبس لكن الله يؤكد على أصول الحق في هذا القرآن و يستدل له بقصص الأنبياء جميعا فقصص الأنبياء إنما هو تطبيق واقعي وقع لهذا المنهج الرباني وما جرى من معارضه برضه ده سنة كونية المتقين وهذا سنة كونية ثم ما قالوا هؤلاء وهؤلاء في الآخرة وهذا ما ينتظر لنا أبي دعوة الحق ثم الاستدلال على هذه الأصول وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك يبقى المسألة ليست غضب ولا المسألة محتاجة لأنني أريد مثلا أروح مثلا أعرف طريق الحق. الحق 30 سنة أو 50 سنة طريق الحق تعرفه في آية لكن متى ما كما قلنا من قبل متى ما صح فهمك وحسن قصدك لكن قصدك مش حسن لن تفهم فهمك ليس بمستقيم لن تدل على الخير. نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيتين يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتسلوا أمره واجتنبوا نهيه وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون وتسود دوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا وأنهم يوبخون فيقال لهم أكثرتم بعد إيمانكم؟ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يبقى هذا التفاوت في الخلق يوم القيامة إنما يحصل بالتفاوت بين الخلق في الدنيا فما ينتظرك في الأخيرة على قدر ما تكون عليه أنت في الدنيا إن كنت من أهل البدع والضلالات فسيكون ذلك أيضا فسيكون جزاؤك يوم القيامة على ما بينه الله وتسود وجوه وإن كنت من أهل السنة والجماعة وعلى طريقة هؤلاء فتكون إن شاء الله يوم القيامة من من قل فيهم يوم تبيض وجوه بعض الناس استغل تفسير ابن عباس في ذلك طبيعة وجوه السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق على أنه بذلك يشرع هذه التسميات المتنوعة الموجودة في الأمة لأن ابن عباس سمه هنا نقول ابن عباس وصف ووصف وصف وصفا اخباريا فقال يوم القيامه تبيض وجوه اهل السنه والجمال يعني تبيض وجوه اهل الحق يعني يبيض وجوه الذين اتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيها إنما انما يبين وصف الناجين وصف الذين تبيض وجوههم ولابن عباس قال جمع في المهاجرين وجمعه الانصار وجماعة مكة وجماعة المدينة وجماعة ابن عباس وجماعة ابن مسعود وكل جماعة لها مسجدها على لا نريد أن نلبس على الناس هذا خرج مخرج الاخبار عن وصف لا ينبغي أن يخالف فيه مسلم أصل ولهذا لو أردت أن تثبيل هذا على جواد ما يحصل من فرقه بين المسلمين الآن قول خلص زي ما قال ابن عباس قولها تبيض وجود إخواني المسلمون مثلا وتسود وجوه التفسيريين او جماعه الإسلامية ولا التبليغ ولا كذا او يجي دول يقولوا طب وجوه اهل التبليغ وتسود وجوه الفرق الثانيه انما وصف حق لا يقتصر على زمان دون زمان وانما وصف حق هذا الوصف يستوعب جميع السائرين على الحق في أي عصر كانوا وتحت أي سماء كانوا اللي في عصر شيخ الكام واللي في عصر اللي في عصر ابن عبد الوهاب واللي في عصر ابن حنبل طبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتصد وجوه أهل والاختلاف والاختلال أهل السنة والجماعة دول إيه كم جماعة وحدة فكل من كان على منهج مطريقات وصفين داخل ايه فيهم ولهذا قيل لبعض السلف ما السنه قال ما لا اسم له سوى السنه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فارسمت الجماعه لا تميزون باسم خاص غير ما سماه الله عز وجل به المسلمون لكن مع ذلك يوصفون باتباعهم للحق بانهم على طريقه الحق أهل السنة والجماعة جمسكم بالسنة وسيقيم على طريقة آل السنة والجماعة واجتماعهم على ولات الأمور آه آه أهل الأثر أهل الحديث آه مثلا آه على على, على مثل ما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم بهذه الإطلاقات العامة بهذه الإطلاقات العامة فالذي يظن أن تسمية معينة جائزة في مقابل تسمية أخرى؟ لا إنما نحن اتباع الثلاث نحن على منجة بسنة الجماعة نحن أثريون نحن أهل الحديث نحن كذا لا بأس ولا حر هذه أوصاف عامة متعددة لا يوجد إشكال ولسه نتعصى دون إسم إنما لك دي مثلا الجماعة الفلاني الإخوان المسلمين لك اسم التبليغ دل عليه القران هو اسم عليه القرآن. هو اسم الجماعه الاسلاميه دل عليه هو اسم دل عليه النصوص وهكذا يبقى كل واحد اسم من الاسماء فهنا كانت المعركه معركه اسماء فالاسماء متعدده فليس اسمك اولى من اسمي ولكن المساله المناهج والاسم الذي نوال ونعاد عليه اسم واحد هو الاسلام إنما الإسلام هذا فيه فرق عديد طيب ما الفرقه الناجية أهل السنة والجماعة طيب هم غير أهل الأصى أهل الأصر غير أهل الحديث أهل الحديث غير الطائفة المنصورة الطائفة المنصور والفرقه الناجيه هم هؤلاء جميع باختصار هم الذين يسيرون على ما عليه نبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يسني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه وما أعده لهؤلاء من الثواب والآخرين من العقاب. وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب احدا بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجاز المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثه مجتمعة ليبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة ومن, سوا ومن سواه من المخلوقات فمحكوم عليها ليس لها من الأمر شيء نعم فالحاكم في هذه الأمور الثلاثة القدرية الشرعية والجزائية هو الله سبحانه وتعالى اما الامور القدريه التي يصرف الله عز وجل بها كونه يدبر امر عباده واحوال خلقه فلا أحد يشاركه فيه سبحانه وتعالى فلو شاء الله أن ينصر فلانا لنصره ولا يقوى احد على هذا او ان يهزم فلان فسيهزم ولا يقوى احد على نصره فليس للخلق ولي ولا نصير سوى الله سبحانه وتعالى وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما أراده الله سيقع حتما فالحكم القدر له سبحانه فلو شاء أن يمرض فلانا لأمراضه أو أن يشفي فلانا لشفاه ولا يملك أحد رد ذلك او أن يهدي فلانا لم يملك أحد إضلاله او أن يضل فلانا فلا تملك الأرض كلها هدايته إنك لا تهدي من أحبك وله الأحكام سبحانه وتعالى الشرعية فهو الذي يشرع العباد فلا أحد يملك أن يشرع العباده شيئا سوى الله سبحانه وتعالى فلا تفرض عباده على الناس الا من قبل الشرع والواجب ما اوجبه الشرع والمحرم ما حرمه الشرع والمستحب ما استحبه الشرع فلو جاء واحد ليفرض على العباد عباده لم يأتي بها نص نقول هذا ليس لك هذا ليس لك فالله عز وجل له الاحكام الشرعيه اقيموا الصلاه اتوا الزكاه فمن شهد منكم الشهر فليصم ولله على الناس حج البيت في زمن مخصوص كل هذا لله سبحانه وتعالى فالاحكام الشرعيه حلال حرام مستحب محرم مكروه مباح كل ذلك لم يعرفه من قبل إيه؟ الشرع فمن ظن انه يشرع لعباده من العبادات ما لم يأذن بالله وأن له حق وأن له حقا في ذلك فإنه يكون مشاركا لله عز وجل أو ناسبا لنفسه الشراكه في هذا وهذا يخرج به الإنسان من الملة إذا زعم انه ممكن له الحق يضع عباده على الناس أو يفرض عباده للناس فهذا والعياذ بالله من الكافرين الأمر الثالث الأحكام الجزائية يُرجم هذا يقتص من هذا يقطع يد هذا وما يكون ايضا في الأخيرة من جنة او نار كل ذلك لله سبحانه وتعالى فالأحكام الجزائية لله فلا يملك احد على ظهر الأرض أن يبدل حكم حكما شرعيا جزائيا فما جعله الله عز وجل مثلا للصرخ من القطع يد لا يملك أحد أن يبدله ناسبا ذلك للنفس ولكنني الحق لا أنا أرى إنه سجن السارق أفضل من قطع عيادة. نقول هذا حكم الله عز وجل يقول ولو كان حكم الله فهذا كاثر والعياده بالله هذا كاثر مرتد إن كان مسلما وقال هذا فانه يكون مرتدا والعياده بالله الذي يعطي لنفس الحق في أن يشرع الناس أحكاما جزائية, أحكام جزائية يقول لا بلاش قطع يد السارك. وانما سنسجنه وهذا هو الافضل او هذا مثل شرع الله تماما أو كذا او يكذب بشرع الله أو ينسب ذلك الى الله عز وجل ولا شرعه الله عز وجل فانه يكون كافرا اما اذا ترك قطع اليد وسجن هوى هو اذا لم يسجن حتى وعفى عن السارق لرشوه غير ذلك فأولئك هم الظالمون الفاسقون ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق يعني ويعلم أن شرع الله قد يدفرق وأن ما فعله إنما هو انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى حين يدين لا يكون كاثرا الكفر المخرج من الله وإن كان يستحق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق على حسب حكمه ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق لكن أن يرجعوا من نفسه في ذلك مشاركة الله تبارك وتعالى في وضع الأحكام الجزائية أو أن لو حق أن يضع الأحكام الجزائية المات فهذا مرتد عندنا الإسلام هذا كافر ولا يختلف في كفره أحد من أهل السنة والجماعة لكن إذا عدلنا عن حكم الله عز وجل لهوى فكل منا يفعل ذلك يعني لا ينجو أحد من ذلك فأصحاب المعاصي لا شك أنهم عدلوا عن شريعة رب العالمين التي تنهى عن المعاصي والظالم لا شك أنه حاد عن دين الله عز وجل الذي يأمر بالعسل فلما ظلم والمرأة المتبرجة عدلت عن حكم الله عز وجل ولا سلتمونها تعاففة لهم وراء والرجل الذي يشرب الخمر عدل عن حكم الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر كل هؤلاء عدلوا عن حكم الله عز وجل فهل يكونوا كفاراً الكفر المخرج من الملة نقول لا ولكن هؤلاء على حسب أحوالهم ولو فتح واحد بحلات للمخدرات ولو فتح واحد أماكن للزنة تستأجر فيها أفضاع النساء وكذا هذا يستأجر ليلة أو سنستأجر ليلتين فقد فتح يعني ما اقتصر على أنه يزني فقط لا ده يزني وعنده كمان بالضعارة وبيؤجر وربما وضع من يطالب بقوة وإن رفض من فعل هذه المعاطية دفع الأجرة فإنه يضرب وغير ذلك فهؤلاء لا يكثرهم أحد أبدا أبداً من آل سنة الجماعة فالإجمع منعقد على مصحاف أصحاب لا يخرجون من ملة الإسلامي إلا بالاستحلال بالتكذيب بالجهود ب بال غير ذلك فهؤلاء يكفرون والحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي معصية من المعاصي قد ترتقي لتكون كفرا أكبر وقد تبقى على حالها كفرا أصغر إذا فهمت هذا وعرفت هذا ذال عنك كثير من اللبس في هذا الموضوع الذي نتج نتيجة اختصاص الحكم بغير ما أنزل الله بحكم خاص دون سائر المعاصي وهذا ما لم يقول أحد من أهل السنه والجماعة فالأمة مجمعة على ان قول الله فأولئك هم الكاثرون مظالمون هم الظالمون فأولئك الفاسقون أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق إلا إذا جحد أو كذب أو استحل أو فضل أو ساوا أو بدل ناتب ذلك إلى الشريعة فحين يكون كفرا, إيه؟ كفرا أكبر إذن الذي يختص بهذه الأحكام كلها هو الله له الأحكام الشرعية القدرية الجزائية الجزائية هذه الأحكام كلها يملكها الله يبقى الحاكم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وليهذا النبي رد هذا الوصف في بعض أصحابه لما قالوا فلان أبو الحاكم أبو الحاكم ليه لأنه يقضي بين الناس فقال هل لك أولاد قال نعم قال من اتبر قال شريح قال انت ابو شريح مش إنت... انت مش ابو الحكم شريح يعني الواحد مثلا عنده ابن الحكم ما يقرش ابو الحكم لا يقال هذا الفرق ما الفرق بين ابو الحكم هنا وابو الحكم هنا المعنى اللي احنا نقوله الان تمام اذا حظ في فيه معنى الوصف المطلق نقول لا يمنع فيقال ذهبوا الى السيد واحد نصور قنون تبروحه السيد واحد ضرب قنون تبروحه السيد السيد هذا الرجل معروف في المحل هنا هذا الرجل يترافع الناس إليه ويحكم بيننا هذا السيد وصف معروف يمنع هذا ولا يجوز أن يوصف واحد من السيد لرجوع الناس إليه لكن لو كان ذلك على وجه العالمية المحظة على هيئه يعني مثلا رئيس مجلس المدينه هنا مثلا اسمه السيد ابراهيم مثلا فنروح يعني للسيد يعني السيد ابراهيم وانا السيد ابراهيم خلاص ما إشكال فالسيد اذا كان عالم المحضر لا إشكال انما اذا لو فيضه في معنى الصفه يبقى هنا شارك الله عز وجل فيها انت من من اليوم أنت ابو شريح مش ابو الحاج وعليه فهل يجوز ان مش مثلا الفولان بالحاكم ما فيش إشكال هذا هو الحاكم لكن هذا الحاكم المخول من قبل الشرع بالحكم بما امر الله تبارك وتعالى لكن لو اعثر نفسه سلطه تشريع يشرع بها للناس على وجه مضاهه الشريعه يبقى لا خلي بالك من بنقول ايه اعثر نفسه حق التشريع زي ما الله حط له حق التشريع يعني نقول نخلي الصلاه مثلا صلاه الظهر نخلها ثلاث ركعات وخد بالك او نلغي ما يتناسبش اليوم رغم الذل لا نخليه سجن مثلا او القاتل ما فيش حدث معه قاتل أقصى عقوبة قطعه من العشرين سنه هذا مثل الشرع تماما فهذا شارك الله عز وجل في صفه المنصفات إنما أن يفعل ذلك هوى وأن يفعل ذلك من أجل الرشفة وأن يفعل ذلك من أجل المحافظة على الكرسي وأن يفعل ذلك خوفاً من دول ودولات فإن ذلك لا يكون كفراً أكبر لأن كل من صارك هذا ولكن مع اعتقادي أنه مخالف أنه لا يكون كافراً الكفراً مخرج من الملة طب نتافي بهذا الخالف